اعوذ ا ل ل ه من الشيطان الرجيم واخفضت فاني نسيت What the y o e م و س و حتى إ ذ ا ب ل ف ي ل س ف ي ن ة خ ل ق س ا قال اخاقت الثالث خلقانه الزهام قد جئت شيئا امرا you حتى اذا لك ياه لا مره فقتله قال اقتلت نفسا زكيه All the قال ان سالتك حتى اذا ات يا ه ل ق ر ي ة ا ل س ت ق ا م Oh! 私はこの辺りにあることを知っている方々にお聞きしたいい لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد ا ن ت はい。 Go! خ ر ج ك رزا وما رحمه ويسالونك عن ذي القرنين قل سيتلو عليكم منه الرزق y m、um, よし、oh, اسماء ا ل ه ا ل ح س